بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر والفجر والفجر والفجر, والفجر, والفجر وليالي العشر ولا العشر ولا العشر ولا يال عشر ولا يال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر och natten, om den kommer, och natten, om den kommer, och natten, om den kommer, och natten, om den kommer. Har det i det här? Har det قسموا لذي حجر قسموا لذي حجر قسموا لذي حجر قسموا لذي حجر هل في ذلك قسموا لذي حجر هل في ذلك قسموا لذي حجر هل في ذلك قسم لِذِي حجر هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ أَلَمْ ترى كيف فا على ربك بعذ على ربك بعذ على ربك بعذ على ربك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أَلَمْ ترى كيف فعل رَبُّكَ بعد؟ إغم ذات العمد، إغم ذات العمد، إغم ذات العمد، إغم ذات العمد إغم ذات العمد إغم ذات يَا مَعْنَى الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ <متصفيق> مِثْلُهَا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا اللاتي لم يخلق مثلها في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. <تصفيق> التي لم يخلق مثلها في البلاد. <تصفيق> التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم <تصفيق> التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين وثمود الذين وثمود الذين وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين, جابوا الصخر بالواد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, وفرعون ذي الأوتاد وفي العون ذي الأونداد، وفي العون ذي الأونداد، وفي العون ذي الأونداد، الذين قضوا في البلاد، الذين قضوا في البلاد. الذين نقضوا <طغوا> في البلاد الذين نقضوا <طغوا> في البلاد الذين نقضوا <طغوا> في البلاد فثروا فيها الفساد فثروا فيها الفساد فَأَثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَطَمِعَ عَلَيْهِمْ فَطَمِعَ عَلَيْهِمْ فَطَمِعَ عَلَيْهِمْ فَطَمِعَ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ <تصفيق> رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطُ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطُ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطُ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطُ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Swad. Im Narambata la vil mil إن ربك الذي المتصاد إن ربك الذي المتصاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر واليال العشر والشفع والوذر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إغم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ alla, سَوْطَ gymrambutan, إِنَّ رَبَّكَ för